الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان، وما يتولهم من فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال انتقرتموها واموال انتقرتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كفريتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين